إسرافيل عليه السلام هذا بعد نفخة بعد نفخة البعث هذا كله عن الساعة وهوال اليوم الآخر والله يقول فقد جاء أشراتها أين يحشرون على أرض بيضاء نقية لم يعص الله جل وعلا فيها طرفة عين وليس على تلكم الأرض معلم, معلم لأحد أي لا يوجد مكان بارز يمكن أن يتواعد الناس عنده أو يتفق على اللقية عنده يخرج الناس حفاء عراه غرلا غير ممولين أي بهماء ليس معهم شيء تدن منهم الشمس يلجمهم العرق ثم ي... تأتي الملائكة صفا صفا ثم تشقق السماء بالغمام ثم يجيء رب العالمين جل جلاله مجيئا يليق بجلاله وعظمته ليفصل بين خلقه ويحكم بين عباده قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا فالواو في قول الله جل وعلا والملك صفا صفا واو حال أي جاء ربك حال كون الملك صفا صفا وهناك حالان حال للملائكة وحال للناس فأما الملائكة فمثل الأجناد صفا صفا أما حال الناس حال المحشو حال المحشورين من الجن والإنس والطير صف واحد حتى لا يشعر أحد أنه يحجبه أحد عن الله قال الله جل وعلا في الكهف وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة أول ما يبدأ به الكسوة لأن الناس يحشون عراع فيكون أول من يكسى خليل الله إبراهيم عليه السلام يكون أول من يكسى خليل الله إبراهيم عليه السلام ثم يعطى كل أحد نورا في يده فأما الكافر فيطفى نوره منذ أن يأخذه فيبقى المؤمنون والمنافقون معهم النور ثم ينصب الصراط على ظهران الجهنم فيمر عليه المؤمنون فيجتازونه فيمر عليه المنافقون والنور معهم ما إن يرقوه حتى يطفأ النور فينادون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم قيل وراءكم فالتمسوا نورا فيتساقطون عياذا بالله في جهنم فيجتاز المؤمنون الصراط كل بحسب حاله فيجتمعون عند باب الجنة فينقسمون إلى قسمين قسم يذهب إلى أبينا آدم لأنهم يجدون أبواب الجنة مغلقة فيقولون يا آبان استفتح لنا باب الجنة فيقول آدم هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم فيأتون نبينا صلى الله عليه وسلم فيستفتح باب الجنة فيقول له الخازن من أنت فيقول أنا محمد فيقول الخازن أمرت أن أفتح لي أحد قبلك بقي فريق آخر يحبسون على جبال عالية مطلة على الجنة والنار وهم هؤلاء أصحاب الأعراف قال الله جل وعلا وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال فقول الله جل وعلا وعلى الأعراف رجال دليل على أن الإناث ليس لهم حظ في هذا الباب وقول الله جل وعلا, وعلا, وعلا الأعراف رجال دليل على أنهم ليسوا ملائكة لكن من هم لم يأتنا شيء بين نجزم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض العلماء إنهم أقوام استوت سيئاتهم وحسناتهم هذا ينقل على ابن عباس وغيره رضا الله تعالى عليه لكن لا يبدو من ثناء الله عليهم في القرآن أنهم أقوام استوت سيئاتهم وحسناتهم وإنما يظهر أنهم أقوام ذو رفعة قال الله تعالى